فَلَمَّا أَن أَرَاد أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَى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 الملأ يئتمرون بك ليقتنوك فخرج فخرج اني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين ولما توجهت للقاء مديان قال عسا ربي أيهديني قال عسا ربي أيهديني سواء السبيل